بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامّه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه